وَلَوْ تَرَاءَ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا وَلَوْ تَرَاءَ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني حق القول مني أَمْ لَنَجَنَّ نَمَّ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ <تصفيق> أَقَلَّ قَرُبٌ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ نَمَّ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يومكم هذا فذوقوا إما نتيتم لقاء يومكم هذا إنا نتيناكم إنا نتيناكم وذوقوا عذاب الخلق بما كنتم تعملون إنا نتيناكم وذوقوا عذاب القرد لما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قروا شجدا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قروا جَدَا خَرُّ سُجَدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ خَرُّ سُجَدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ فَتَجَفَدُ نُوبُهُم عَِي مَضَاجع يَدَعونَ رََّهُ خَوفَهُ وَطَمَعَ كَتَج فَدُ نُوبُهُ عَِي المضاج يدَعَ ر تَهُ يَدَعونَ رَبَّهُ خَفَ وَطَمَعًَا وَمََِّا رَجَقَُاهُّعُم فِقُون يدَعونَ رَبتَهُم خَفًَا وَطَمَع وَمِنْ لاَا لا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بما كانوا فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يستهون أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا فلهم جنات المأوى أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون فلهم جنات كُلُّ مَا وَارَدُوا لَن بما كانوا يعملون فَأَمَّا الَّذِينَ فَتَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَأَمَّا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وقيل لهم ذوقوا عذابا الذي كنتم به تكذبون